As in its name die hum, insном die Mette is in de kold ata o aankDA pang dealer غير ممنون وإنك لعلى خلوق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن إلا عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مزِم مَ الشَّ إِ بِنَمِ مَن عِخُوير متَدٍ أَفِيم روْطُنِم بَعَذَكَ Aan kan za maal wabeneen Iza tutelea alayhi aayatuna Kala asa atiyru al-awwaleen Sane بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ الطوف عليها الطو ام من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتناجا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم Retekобрie op een kracht فَلَمَّا 20 accurate betek Sustain hacia Exec。Inhouse, قالوا ان وسطهم الم ال اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا ان كننا ظالمين فانقبل بعضهم على بعض O myel na, inna kunna toavien. O myel na, inna kunna toavien. O غَيْبٌ <تضغبون> كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أن لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 وَشِيَعَتِ الْأَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَأَذْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ S bien na لَا oleул, Tablas u mar наход. geschätts as workome, Os wish u disleid, Entzeldad jom hun al-gayb fahum yak-tubun fasbir l'hukm rabdik wala takum kassahib al-hūt if naadah waw mak-tubun lwelā رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَجَاءَتْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ